سم الله الرحمن الرحيم القاعده لا طريق لحفظ القواعد الفقهية قاعدة الحقيقة تترك بدلالة العاده اه طبعا بس من كل زمان بس عرف لللفظه اذا اللفظ جرى استعمال اللفظ جرى حقيقية يعني حقت اشكال ملموسه جرى ومعنويها يعني باذن خواتي مجاز أما الأصل في الكلام الحقيقي. الأصل في الكلام خن ما الأصل في الكلام الحقيقة بضم الحقيقة تترك تترك بدلالة العادة. جنبها حقيقة بعادتك النشان جريشته ترلا واللفظ كبكار أبريد وازلي أهندري لبرخاتري عادتك. مثلا مونا معنى القعدة إذا أصبح المعنى الحقيقي لللفظ مهجورا عادة وعرفا وشاع استعماله في معنى آخر لا يراد بالكلام المعنى الحقيقي فحينئذ تترك الحقيق أجرهات معنى معنى حقيقي اللفظ مهجورية يعني بمعنى ترك الابيض لو عادة وعرفه دابونا رج خلكه وشاع استعماله في معنى آخر كاربردي أو اشتل معناه كده كذا بكاريب بهانين وكنت عارفه كله إيرانا ها <تصفيق> دو أنت عارفه المعرفة. هركان بابي مفاعل زو بابي تفاعل. هركان بومشاركة. هيش معناه الفرقيني العربي ولا الإيراني. تعارفواش تكيد كبا كاريب. راشي لراشي معنى حقيقي. إلا داس بو أبو معناه كتير باكاريبين كلوش كمتر ربطي به معنا أصله دي خيوب. فحينئذ تترك الحقيقة لو كاتا معنى حقيقي كشي. لأن العادة قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. شو كعادة داب وعرفي مردم. لأنه قرينيك قرينيك يعني اشتك هالا قل أو يكو بينا بكار يعني انه ينبو اوكا من بروشن بيتو منع معنىك ومانعه دويكا كم معنى حقيقي كما نبس بها الأمثلة لو أقسم شخص قائلا إني لا أكل من هذه الشجرة كذلك قسمي غاوتي لم درن علم درخت ناخ فالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة هو أكل خشب الشجرة معنى يعني لا تشيوكين ناخ الغايكي شوكيو او بمعنى هيو شنو يعني الا ان قصد الحقيقي يعني المعنى الحقيقي لما لما كان متعذرا يحمل على المجاز ما بستي معنى حقيقي كاتك يعني سخته حم اللهك يعني يعني متعذر يعني ما نعذر ما نعو وما ناك ممكن متعذر يعني شيء غير ممكن نالوت بكوردي نالوت يحمل على المجاز هذا اذا معنى مجازي معنى الحمد لا ثمرة الشجرة يعني شيء قسمك بس إذا كانت ذا ثمرين. أجر هاتوا بي... ميو... لو أكل ذلك الشخص الحالف من حطب الشجرة وعلى هذا لو أكل ذلك الشخص الحالف من حطى بالشجرة. أو كعب رواش يات كردوه لا شيء في لا بوش كان يسونج لم يكن هو المقصود بالح... بالحليف ب لأنه أصبح مهجورة يعني شيكه دروسه واسلة أصلا ولا هجر كراو هجر يعني لو أقسم شخص قائلا إني لا أضع قدمي في دار فلان ومعناه لا, وت... لا يدخل رجز قزامي غاوتي قسم بخوام تي ننم مالي فلانكس اما تي بنات مالي فلانكس هو معنى خ يعني تي بخته ني داخل معنى يعني شيء يعني ما دخولي ما داخلي مالا واردي مالينو وت المعنى الحقيقي عادي ومعناه لا يدخل وتترك المعنى الحقيقي وتتركس المعنى الحقيقي بدلالته عادي معنى حقيقي معنى راسقينه ام ويل كراوا وازليهن روا لبرشي ب لبر خاطري عادة وعرف فلا يحناث بوبع القدم بل بالدخول أكر حد في ابقات نائم مالا سوينا جناش كي بالكو شيء بالكو يضع رجله وقدمه مثلا كورا, ملي بون كورا ما بس هو فيكاني أكر كورا بروات نائم مال شون حسنك... عايز شيء؟ لشكي برضو منو اللي في إنجرية على ناي دخول نيا. دخوله. ولكن أجا بيب خاطر ماليان. شو هي؟ شون عايز ناسفه. برضو شيء. عادة يعني وارد ماليان ناو. الكتابك الخطار. نوستار وكوكتار. نوستار لو كان أحد في مدينة سلم أو ناحي اه... چی؟ سلمه سیلمه چی ها نازانم با ادجن بانمونه کرماشان سرپیال لکه انا, انا از مدینتی سلم و کتب الى آخر في مدینتی بنجلور ومشاری این ها تونس ها که از مغربه نازانم مدینون مزانم اگر کزا کل شاری سلمه ایو با کزا کدنون یعنی مزان کرماشان با لاني بعتك داري وصفها كذا وكذا بمبلغ كذا يا وصفته عروض نمسوس لو وصفها عنك رو وصفك بجمن اوا مالك مس فروش متو صفته كشي انا ا وصفك ابو ا مو بو غجمه و غجمه مبلغ جن غجمه بزان مبلغ خشمه مبلغ فكتب المشتري اشتريته كابرز نسي اوا كريم انتهى البيع ما مضقدام مزري اوا باله لأن الكتابة تقوم مقام الخط. شنكا نوستار وكو أخاو تاروين متر. أه. بوشاتي زربيط. كأن كل كتاب يحرر على الوجه المتعارف بين الناس. هل نوستارك بوش وعازلة بين خلقية الناس راوية بنو سريت لبين خلقية يكون حجة تنطق باللسان. دليلة وكو خسر بزمان كه. الكتاب كالخطاب. لأن زكارابون جناك تلاغد بني مستار تلاغي كيو آه أكيد مدام بيت لاي أو نصي بيت يو إمزاي بك أو حتى كي بناسري أو شعادي هبيت كأمامي أو الإشارة البيان باللسان اما جل العين كسك اللالو أنا أزانيش كيا وكو بيان زمنوي لأن وكو ويا بزمانش تقبل مع القاعدة أن إشارات الأخرسي باليد أو بالعين او بالحاجبي او بالرأسي المعهود منه كالبيان الناطق في بناء الأحكام وأحكام أحكامه ممكن نشافر عليه. أما جاي لال بدست بچاو ببرو بسر كل شتى كل لو كبرى يعني عشناين دعالي يعني مرضي يعني عشناين أزانتش. وكمبيان زمان ويا ال أو حكمانك تراتب بيلصق أو حكمانك وتعتبر إشارة في النكاح والطلاق والعتاق والبيع والشراء والرهن والإعارة والإقرار واليمين والمعاملات والتصرفات فتنفذ تلك التصرفات إشارة لعض لما رواند على طلاقة لأزاد كرنيبردة لفروشة لكرمانة لرهنة لعارية لإقرار أعشارش يعترى لسويند على محسوداد على هل سكوتا حمي أو التصرف هل سكوتا نحن نافizo صحيحة يعني، ناه وثمان صحيح فاسد يعني تواط، أحكا يعني هني بدوات تركو بيت آثاري بدواته، آثاره كان ده طلاق كوتني خلنا نقول جن جزء في أوكاو مارا مهرية أو أنا وهر وها بيتو مش كافروش إلا ملكي أقدر شو يبيتو ملكي كابري كري، أو خلاص هذين تركو بيه آثاره زين مخويت، القاعدة المعروف عرفا كالمشروط أو معروفوها وإيش بس. المعروف عرفا كالمشروط الشرط أو إلى رؤ عرف دابو نريتو شليكي يعني بالقرار بيني بيني خلك أو ل لرؤ عرفي وخل بيزانه عملية يبكان وقوا واي بشرطو بمرج دانابد بشرطو بمرج وفي كتب القواعد بهذا المعنى مثل الثابت بالعرف كالثابت بدليل الشر هل رجلك تبينك أنا بمشي وازش هاتو يعني بالضبط ب بسقيك يديك يعني ب نوع جوهر كده يعني سياقه هناك، دارشدني رسته جوهر كده. الثابت بالعرفي كالثابت بالدليل الشرع. عرف دليل الشرعي. أو كا بعرف ثابتة، وكوأي بدليل الشرعي ثابت بود. المعروف بالعرفي كالمشروط باللف. أو كا بعرف ناس رأيتو لا يخل كبر قراريود، وكوأي باللف شرط دار الثابت بالعرفي كالثابت بالنص. فرح نعكان معناه كهوكو. مع القاعدة أن ما تعرف عليه الناس في معاملاته هو قائم المقام الشرطي الالتزام والتقيد وإن لم يذكر صريحا أو كلا بخلكيلا السوداء ولا ما عملا يعني هنا آه ما تعرف تعرف يا جلزري يعني, <تصفيق> يعني زي تعرف يا جلزري يعني, يعني عادتي يعني فيك يعني لبيني أنا باو وبا ووو يعني ووو وو حالتي الشرطي بحسابك لا التزام ولا تقيدات التزام يعني بابن بفيو تقيد يعني أبي إن يكى خلاص بري ويب، وإلا يذكر صريحاً. أنما تعارف عليه الناس بعربية جيزن، أنما تعارف عليه الناس في معاملاتهم هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقيؤ، وإلا يذكر صريحا أقرب رأي يعني يشتكي لبني خلك يا، وعرف باويت أو هو بشرط داعي نبت. إيش فرناك الشرط؟ مثلاً نمونا. أولاً اشترى شخص من آخر شيء بعشر ربيات. فتعتبر الروبيه تلك البلد لا روبيه بلد اخرى لان المعروف كالمشروط اگر کس ایک بون منہ طری یعنی اشتكي لكسي كي تر كر ربيہ روبيه بلفاكستان هنا هند و ازن گشت ونا ا اور روبيه او شرط شل شار وكو دينار مثلا دينار العراق و دينار اردن ديناري کويت الريال اريال و هسن تومان با ایرانی ریالی سودی و ریالی هر. آها اما دیناره که دینار. کار اجباره و هزار دینار پیم فروشت. اگه هزار دیناری کویتیه دینار خو خوری اگری بسله. ی کویتی. زورگرایانه کویت. نه زنی که هر دیناری که هفتهزار دینار اطمینی خو منو آزنه. دو انزاس؟ آه, اه را او خلق راحتو. لو أعطى أبو الابنة لابنته جهازاً ثم دعا أنو عارية ينظر على عرف البلاد. أجر باوكيك مثلاً بونو من فياتكي دابا كنشكي. فياتكي جاهزة يرانج جاهزة. فياتكي دابا هنا با كنشكي. لو أتيك كمن بأمانة با دابا عارية دومبي. الله ما يخلو أمانة ولا أمانة, أمانة يعني عارية وزمانية عارف. أوت ماشاي عرف ودابونتي خالك كينو شار. أجرشتيك باوك بيدابك شكي. و كفياتكي حسابي يعني حد بيت اما حد يس أرناء دعاء أبي بجرانته بالشارقة أو أخالع سينا فإن كان عرفه هبة لا يقبل دعوة له عقل عرف أو أخالك بخششبو بخش بخشنو يعني إدعاءي باو كا أنعاش تباو كا يجي والله ما من هو عاريا دوم في ما شيء لأن المعروفة عرفا ك لأن المعروفة عرفا كالمشروط الشرط شو كشتك لا عرفة الناس رأو بيوتو پایرو یلب کخولی یعنی برقراری لبین خلک او با ابیت و قوای بشر دانه نه هر او بونو مناسب بوله که من کبراج جنګه خوازه اگر هات شخصی به دانه اما به و اگر خواست ان فی او خلک الوهو کنه ی الله جن بو قادر معتبره الله علیه عنها یمام ایفاس الله سلام کاته امام علی بیستی ک کشکاییم خوازه ابو خوازی سلام فرمی فرمیشتی و یعنی علماء یا اوه بد نه یا نه عرفی آمانت وابو کناب کنش خوازه وسالی میگه واد زورشی ترجیح نو با که اگر هاتو معلم خالی به اگر هاتو بانو منای مثل ماله دکاته بیت عرف و آیت مثلا مثلاً بنویم نه خوان مالک آیت دوستی کاتو شرط نصی لو خلاصه یعنی عرف او و کو شرط حسابی بۆ کو ریت اما کج یا باشه چون که هم دینا که ان شاء الله این تانیا گریم امتحان گریم هفته آینده سبحان الله وبحمدک تشهد الله لا مستغفر تو ببین